بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَأَقْطَعَ يا أيُّ غَلِيظٍ إِنَّكَ كَذِبٌ إِلَى رَبِّكَ كَذَّبَ فَمُلَقِّيْ فَأَمْ اما من اوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتاباً سوف يدعو صفورا ويصلى سيرا إنه كان In the earth. In the لا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق ratan kambun na pawaqan na pawaq fahum la yu'minun wa idza qur'a بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يقول فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.